ولذلك خلقهم وتمت كلمات ربك لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلنا قص. عليك من أنباء رسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عمرو على ما كانتكم إن عملنا وانتظرو إن منتظرو ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع لمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبل من الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين